قال موسى اني اصطفتك على الناس رسالا و بكلام فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فَاخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ كَأَنَّهُ آتِيهِمْ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ سَأُرِيكُمْ عن الْفَاسِقِينَ سَأُصْلِيهِمْ عَلَىٰ مَا اتَّخَذُوا الْأَثَاثَ الَّذِينَ كَبْتَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ لا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ مُشْكِلًا اتَّخَذُوهُ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَ إِلَىٰ آخِرَتِهِمْ حَطَّتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ خُلِدِيًّا جَسَدًا لَّمْ يَخْضَعُوا لَهُ ۖ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا كَانَ لَهُ مُلْكٌ وَلَا إِلهٍ سَمِيًّا ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لما لنكون من الخاسدين ولما رجع يوسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما بعد وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجرمه إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشكرون باغير وكيل مثله في الحياه وغيره في الحياه الدنيا وكذلك نجزم المفترين والذي يعمل السيئات فما كتب دابها جاء موسى الغضب اخذ الالواح اخذ الالواح في اسخطها ودعا للذين هم لربهم يرهبون